21 جُزْ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْكِتَابِ الَّذِي أُتِيتُمْ وَبِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ الكتاب فالذين من الكتاب يؤمنون به من يؤمن به وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ كِتَابٍ وَلَا كَافِرِينَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُذُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بينات فِي صدور وَمَا يَجْحَدُ بآياتنا إلا الظالمون فقالوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ مَنْ أن أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ رَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كفى يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل مكفر بالله أولئك من الخاسرين. ويستعجلونك بالعذاب والأملاك المسمّلة جاهم العذاب ولا يأتي أنهم باطئونهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لا محيطة من الكافرين. يَوْمَ يَرْشُفُونَ الْعَذَابَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُون كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أنهم من الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تحت الأنهار. الأنهار خالدين فيها نعم أجل العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها ويكوى والسميع العليم وليس تهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويخذر له إن الله بكل شيء عليم وليس ثم نزل من السماء ماء فحي به الأرض من بعد موته لا يقول الله قل الحمد لله بل أكثر لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لحم ولعيب وإن الدار الأخيرة لها الحيوان لم كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوان الله مخلصين له الدين فلما نجاه من البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن أجعلنا حرما آمنا ويتخطف النص من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظهر ممن اختروا على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثل للكافرين وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبْلَنَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّي غُلِبَتِ الروم في أذنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَافَرُّوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَظْلِمَهُمْ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 فأما الذين آمنوا وآمنوا الصالحات فهو في روذة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يغلج الحي من الميت ويغلج الميت من الحي ويحل الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن تقوم أن خلقكم من طرائم ثم إذا أنتم بشراً تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف سنتكم ألوانكم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 لَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَاعَةً مِّنَ الْأَرْضِ وَأَنتُمْ تَ إِلَىٰ إِذْنِهِ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ الذي قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي العزيز وَالْأَرْضِ وهو ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونها من كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهديه من أدل الله فما لهم من ناصرين فاق وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فترى الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ننيبين إليه واتقوه ويقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ الدُّرَّ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ إِثْمَ إذا, من رحمة إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتِنَا فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمَّا زَلَّنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بما كانوا فإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنتون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لما يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وَلَا جَمُلُ مُفْلِحُونَ وما آتَيْتُمْ مِن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِثْلَ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوه لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاق وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم الله مردله من الله يومئذ يصدقون ما كفر فعلي كفره ومن عمل صالح فالأنفسهم يمادون ليزيل الذين عملوا عمل الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين فمن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فأنتقمنا من الذين أجرموا فكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير السحابة فتثير السحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء ويشعله كسفا فترى الوذق يخرج من خلال فإذا صاب به من يشاء من عباده ظاهم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله إلى مبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف أن الأرض بعد موتها إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَاهُمْ أُصْفَرًا لَذَنُّوا مِنْ بَعْضٍ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّهُ مُدْبِرِينَ فما أنت بهذه العمي عن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 وقال الذين وهواوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى في كتاب الله إلى يوم اليوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون في يومئذ لا يفعل الذين ظلموا معذلتهم لهم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القران ميع كل مثل ولئن جئتهم بآية لا لا يقول أن الذين كفروا إن آتكم إلا مبطلون كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا ولا يستخف أنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم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 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولاك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذابنا ليه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 وإن جاهداك عَلَىٰ أن تشرك بي ما ليس لك بي علما فلا تطيعهما وساحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني يا إنها إياكم إن إذ قال حبة من خردل فتكون في صخرتنا وفي السماوات أو في الأرضيات بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يا قم الصلاة وأمر بالمعروف ونها على المنكر واصب العلامات صابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تستعر خذك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشك واغضد من صوتك إن أنكر الأسوات لسوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهلة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا أقل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علي أباءنا أولم كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسل وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور فَمَا كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَأَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نَمَتِيعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُطْرِهِمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَيْسَ لَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْأَكْثَرِ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير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 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريك من آياته إن في ذلك الآيات لكل سبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور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 فما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم أرف لاميم الكتاب لا رب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذرك, لتنذرك من ما أتاهم ما أعطهم من نذير من قبلك العلم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالك من دونه من ولي ولا شفيع أَفْلا تَتَذَكَّرُونَ يُدَابِرُ الْأَمْرَ مِنَ السماء إلى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز رحيم الذي أحسن كل شيء خلاقه وبدأ خلق الإنصال ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفغ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفذة قليلا ما تشكرون وقالوا أيذا دللنا في الأرض أئنا لفي خلقين جديد بل هم بنقائ ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم, وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولَا تَرَىذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُرُ أُوْسِمَ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا بَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَ صَالِحًا إِنَّمُ قِنُ وَلَشِئَنَا لَآتِينَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاها وَلَكِنْ وَلَكِنْ حَقَّ القول مني مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء أيامكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خر سجدا وسبحوا وسبحوا بحمد ربه وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المذاجع يذ عن المذاجع يذعون ربهم خاف متى رزقناهم يفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمناً كما كان فاسقاً لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولا نذق النعيم من العذاب إلا أذنا دون العذاب دون العذاب الأكبر العلم يرجعون ومن أظلم من من ذكر بآيات ربي ثم أرد عنها إن من المجرمين متقمون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 إن في ذلك الآيات أ فلا يسمعون أو يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكله زرع تأكل منه أنعامه وأنفسهم أ فلا يبصرون ويقولون مت هذا الفتح كن تصادقين قل يوم الفتح لا يفعل الذين كفروا إيمانهم ولاهم يهذرون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 ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم من وما جعل ذعيائكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحقا وهو يذي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أخسات عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اختأتم به ولكن ما تعمثت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهازرين إلا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مستورا وإذا خذنا من النبيين ميثاقه وميك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فأخذنا منهم ميثاقا غنيظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذا جاءكم من فوقكم ومن أسفل ميكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر والتذنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرد ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقاما لكم فارجعوا ويستأذنوا فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما يبي عورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل يولون الأذبار فكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررت من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصيكم من الله إرادة بقصور أو إرادة بكم رحمة ولا يجدون الأمين دون الله وليه ولا نصير قد يعلم الله المعوقين منك والقائلين لإخوانهم هل ميرين ولا يأتون البأس إلا قليلة أشيحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تذور عيونك الذي يخشى عليه من الموت فإذا ذاب الخوف سلقوكم بأسند حداد أشيحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبت الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ويأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألونك عن يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا خليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتذروا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعد ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعدب المنافقين إن شاء يتب عليهم إن الله كان غفورا رحيما رد الله الذين كفروا بغيذهم لم ينالوا خيرا فكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وَزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوْهُمْ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ أَنْ كِتَابِ مِيَّاسِيَهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقَةٌ تَاقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقَةً وَهُرَفَكُمْ أَرْضًا وَدِيَارًا وَأَمْوَالًا وَأَرْضًا لَمْ تَتَأُوْهَا فَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا أيها النبي قل لأزواجك إين كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتي عكنا وسرحكن سراحا جميلة وإين كنتن تريدن الله ورسوله والدار الأخيرة فإن الله فإن الله عدل المحسنات مكنا أجرا عظيمة يا نسا النبي من ياتي من كنا بفاحشه مبينه يضعف يضعف له العذاب اليعفين فكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم سجدوار